اللهم إ ن ا نستعينك ونستهلك ونستغفرك و ن ؤ م ن ب ك و ن ت ي ك و ع ي ك و ع ي ك ونعيك و ن ع ي ن ع ي ع ي ك ونعيك ونعيك و ن ك و ن ع ك و ن ع ك و ن ع ك و ن ع ك و ن ك ونعيك و ن ع ي ونعيك ونعيك و ن ي ك ونعيك ونعيك و ي ك ن ع ك ونعيك و ل ك ن ص ل ي و ن س ي ك ونعيك ونعيك ن ع ع ي ر ح م ت ك و خ ش ى ع ذ ا ب ك إ ن ع ذ ا ب ك ا ل ج د ب ا ل ك ف ا ر ا ل ح ق ا ل ل ا م ه د ي ن ه That's not okay. كل يجري ل أ ج ل مسمى يا من يعز من يشاء ويذل من يشاء وزعت ر ز ق وقابول ك ه الهدى لنا ف ر ا ل ح ع و ا ل ن ص ي و ل س ا ئ ر ا ل م س ل م ي ن و م ا ق س م ت فيها م ن شر و ب ا ء و ف ن ا ل ل ه م فصف ع ن ا و ع ا ل ل م م س ي ن え No、uh、m -huh. موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ح ا ل ا ل م ي ت ه على